فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا بَقَى لَكِنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا لَصَبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إِلَى صخرة فإنني نسيت الرث وما أن ساهه إلا الشيطان أن أذكره واتخذت بيده في بحر عجب قال ذلك ما كنا نبع فارتد على 114. أوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 115. موسى هل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 إن الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السر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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا أنطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفترا